يا ربي أسألك التقى في كل حال والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى يا ربي أسألك التقى في كل حال والرضا el sestrà amma تعلمu والعفو عما قد مضى عبد ببابك واقفون يرجوك لطفا بالقضاء قلب باق من قضى ذنب تجاوز هماه في القلب باق من قضى يا ربي أسألك التقى في كل حال والرضى والستر عما تعلم والعفو عم Ma qad mada يوني وامضى فكن المعين اذا مضى جفن العيون وامضى يا ربي اسالك التقى في كل حالي والرضا والستر ما تعلم والعفو عما قد مضى